قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءوا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 وأسروا الندامة لما رأه العذاب وجعلنا لغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون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 قَرْنَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَى إِلَّا الْمَنَّ أن فأولئك، فأولئك لهم جزاء ضعف بما عملو، وهم في الغرف آمنون. والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون قل إن ربي يَدُ سُطْرِ الرِّزْقِ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فهو يخلفه وهو خير الرازقين ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة أها سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن